ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ويعلم مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ma yab'athukum thumma yab'athukum fihi li yuqada' ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma ilayhi marji'ukum thumma nunabbi'ukum bima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 لئن ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم هُوَ huwa alqadiru ala an yabعث عليkum Azaaban min fوقikum Aow min tachti arjulikum Aow yalbisakum shi'a Aow yalbisakum shi'a Aow yalbisakum shi'a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 وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّون فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ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 يَقُولُ وَذَلِذين اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ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 وَنُرِي على عَلَى آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى قلن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفِصِ الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ Inni ariyka wa qawmaka fi zlalim mubin Wakathalika nuri ibrahihim Malakuta samawati wal arz wa liyakun فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ رَبِّي Falama afalqa Al-lain lam yahdini rabi lakonan min alqawm Al-lain lam yahdini rabi lakonan min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 لا اله الا هو قد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الأأَمْنِ إِ كُ تُم تَعَلَمون فَأَّفَر قين حَُّذِ الأمْنِ إِ كُ تُم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 وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعي وإياء ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وَمَن أَبَاءَهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُتِينَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَقتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ الله قَادِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَنُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يَبُدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَأُلِمْتُمْ وَأُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خولناكم وراء وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Inna allaha falikul habbi wa nawa yukhrigul habbi minal meit wa nukhrigul habbi minal meit minal meit ذalikumu allahu fanna tufakoon Falikul isbaah wajajilu allleil sakenan wasshemse ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهْوَ الَّذِي جَعَلْ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقِرّ وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 فَأَخْرَرجناَا مِنهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنهُ حَبم مُتَراكِبَ وَمِنًَا نَّخْلِمِن طَللَْهَا وَمِنَن النَّخْلِمِطَلَهاقٍ ومن النخل وَان دَانِيةُ وجنات وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۙ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لقوم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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء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 لا تُدَكُهُ الأدَ صَار وَ وَودَرِكُ الأدَ صَارَ وَ وَطيفُ الخَبير قَجَاءكُمْ بَصَائِرُ مِ الرَبّكُْ غَجَّأَكُمْ بَصَائِرُ مِ الرَِّّكُمْ فَمَنْ أَبَصَرَ فَلَِفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيكُم بِوكِ وَمَا أَنَ عَلَيكُم بِحَفِيل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا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 كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Wa aqsamu billahi jahd لَئِن L'in jahatthum aya بِهَا liyuminun biha Qul innama l'āyat عند Allah Wama yushirikum inna ha Iza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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ليؤمنوا ma kanu li uminu illa en yasya Allah walakin akeثرهم yajahalun وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ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 وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهْوَا الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 INNA RABBAKA HUWA A'LAM MAN YADILLU 'AN SABILIHI WA HUWA A'LAM BIL MUTA'ADDIN FAKULUU MIMMA DUKIRA ISMU ALLAHI 'ALAYHI IN KUNTUM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 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ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 وَإذَا جَاءتْهُم آيَةُ قالَاالُولُّ مِنَ حََّوا تَامِث لَمَا قُوت يَرسُلُ ال... وَإذَا جَاءتهُم الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَْ يُريدد اللهُ أَنْ يَهدَهُ يَشرح صَادَِهُ للِإِسلامام وَمَْ يُدِدَأَ وَظَِّهُ يَجَعَ الصَادِرَهُ ضَّق حَج كَأََّ ماَا يَ الصَّعَُ في السَّم فَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَكَّرُوْنَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ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 وقال اولياؤهم مِنَ الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حزم ظهورها وانعام وَأَنعَام حُرذمَ الظّهُورهَا وَأَنعَامُل يَذكُرُ نَ اسمَ اللَِّ عَلَيْ هَفِْرَ أَ عَلَيْه سَجَزهِم بِمَا كانَوا يَفْتَرُون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 قَاتِلُوا خَاسِرِينَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قُضِيَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ